أينما تكون يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شبر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون